الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولالحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى باب عدد تكبير صلاه الجنازه قد ثبت الأربع في روايه ابي هريره وابن عباس وجابر وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعه وانه كبر خمسه على جنازه فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه الجماعة إلا البخاري وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا رواه أحمد وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ما زال الحديث في كتاب في أحاديث في كتاب الجنائز من كتاب منتقى الأخبار قد تكلمنا في الابواب السابقة الدرس الذي مضى في أبواب الصلاة على الميت وقررنا أن من سنة الله تبارك وتعالى التي اختص بها نبيه أنه لا يصلى عليه صلى الله عليه إلا ماذا فرادة أنه صلي عليه صلى الله عليه وسلم فراد ولم يصلي عليه إمام يأم يا جماعة في صلاة الميت وقررنا أن من السنن العظيمة ترك الصلاة على الشهيد كما هو مقرر من أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ومن روي, روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى فإن المراد بالصلاة ما هي المراد بها الدعاء وصلاته صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قال بعض أهل هو دليل على أن الإمام ينظر في المصلحة في ذلك فإن رأى الصلاة صلى وإلا من كرامة الشهيد أنه لا يصلى عليه لأنهم كما قال الله ماذا أحياء عند ربهم يرزقون فمن سنة الله تبارك وتعالى أن الشهيد لا يغسل ويدفن بجراحه وبدمائه ولا يصلى عليه وهذا لأنهم كما ذكر الله أنهم أحياء وذكرنا أنما عليه أهل العلم من استحباب الصلاة على السقطي وعلى الطفل إذا نفقت فيه ماذا إذا نفقت فيه الروح وأن السنة أن الإمام الاعظم أن يترك الصلاة على من على الغال الذي أخذ من الغنيمة وعلى من قتل ماذا وعلى قاتل نفسه أنه يصلي عليه أفراد المسلمين لكن لا يصلي عليه امام الإمام الأكبر أو امام المسلمين وأما الصلاة على من قتل في حد فإن جماهير أهل العلم على أنه يصلى على من قتل ماذا؟ على من قتل في حد من الحدود المعروف فإنه يصلى يصلى عليه هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الصحيح كما ذكرنا أنه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأن الرواية التي رواية أنه صلى على ماعز أنها رواية ماذا؟ شاذة أنها رواية شاذة ثم ذكرنا حكم الصلاة على الغائب وذكر الإمام رحمه الله الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي إلى أصحابه وقال صلوا على صاحبكم كما في الصحيحين وأنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه خرج إلى المصلّى وصلى بصحابة صفوفا صلى عليه صلاة الغائب صلى عليه صلاة الغائب وهو دليل على مشروعية الصلاة على الغائب وذكرنا أربعة أقوال لأهل العلم أن الراجحة منها من راجح منها أنه من صلى عليه لا يصلى عليه وإنما يصلى على من لم يصلى عليه وذكرنا قول أدنى منه وهو قول أنه يصلى على الغائب ماذا الذي كان ماذا له مكانة في الإسلام كالإمام العادل وكالعالم الكبير وكمن عرف بخدمة ماذا بخدمة الإسلام وكمن عرف بخدمة الإسلام ثم ذكرنا فضل الصلاة على الميت وما يرجع في الجمع الكثير من الأجر وذكرنا ما ورد في أن من صلى عليه مئة ومن صلى عليه أربعون فإنهم يشفعون له شريطة ماذا أن يكونوا ماذا لا يشركون بالله لا يشركون بالله شيئا وختمنا بباب ما جاء في كراهية النعي وأن النعي المذموم هو النعي الذي ماذا الذي كان على طريقة الجاهلية من ذكر المفاخر والألقاب والألقاب وأما النعي بمعنى الإخبار إخبار عن وفاة فلان وأن الصلاة عليه في الوقت ماذا الفلاني وفي المسجد الفلاني فإن هذا من النعي ماذا المشروع أنه يشرع ذلك لأجل تحقيق مقصدي ماذا كثرة المصلين وكثرت الدعاء للميت وتوقفنا عند باب عدة تكبير صلاة الجنازة عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما جاء في السنة من عدد تكبيرات في صلاة الجنازة في صلاة الجنازة وابتدأ بحديث ماذا الذي تقدم معنا في نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي قال قد ثبتت الاربع اي الاربع ماذا التكبيرات قد ثبتت من روايه ابي هريره كما تقدم معنا في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ومعناه انه اخبر بموته نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات والحديث كما ذكرنا ماذا متفق عليه قال من رواية أبي هريرة وابن عباس حديث عباس تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل بعدما دفن بليلة قامه أصحابه صلى الله عليه وسلم وسأل عن قال من هذا الذي يعني دفن قال فلان ابن فلان فقال النبي السلم ألا آذنتموني ثم قال الراوي فصلوا عليه فصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ماذا صلى عليه وصلى صلى خلفه يعني خلف النبي وكبر عليه أربعا والحديث في صحيح مسلم وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي وكبر عليه أربعا فأكثر الأحاديث في بيان ماذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كبر ماذا أربعة تكبيرات في صلاة الجنازة ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا زيد بن أرقم الصحابي الجليل يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر خمسا على جنازة زاد فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ومعنى أن هذا من فعل ماذا؟ من فعل النبي فهو من المرفوع الصريح رواه الجماعة إلا البخاري وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا والحديث في مسند أحمد والأوراده الهيثم في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وفيه ماذا وفيه كلام وفيه كلام فالحديث ضعف الحديث ضعفه النسائي الحديث ضعفه النساء ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل ابن حنيف الصحابي الجليل ستا وقال إنه شهد بدرا رواه البخاري انتبهوا نعم الحديث في البخاري من دون لفظة ستا أن علي وهذا من يمكن نقول من الأوهام التي وهمها المؤلف عن علي أنه كبر على سهل ابن حنيف هو أنه صلى على سهل ابن حنيف لكن العدد ستا ليس في البخاري ليس في البخاري والحديث أخرجه البخاري في باب شهود الملائكة بدرا وليس فيه ذكر العدد وهذا الحديث بهذا اللفظ ستا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وابن حزم وهو حديث صحيح يعني بلفظة ستا وحكى ابن عتيبة أنه قال كان يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا رواه سعيد بن منصور في سننه ورواه البيهقي والحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لكن يغني عن. عن هذا الحديث يغني عنه ما أخرجه الطحاوي والدارقطني والبيهقي عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي خمسا وعلى سائل الناس أربعا قال الألباني سنده صحيح إذا فأحاديث الباب فيها الأصل ماذا ما روي عن النبي أنه كبر كم أربعا أكثر من صلى عليهم النبي أنه كبر أربعا وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي يقول أن زيد بن أرقم كبر ماذا كان يكبر على الجنائز أربعا وفي يومين كبر خمسا وقال ماذا كان رسول الله يكبره اذا فالنبي كبر كم خمسا كذلك صلى الله عليه وسلم وكذا أن علي كبر ماذا ستا رضي الله عنه وكان علي يكبر ستا على البدريين وخمسا على أصحاب النبي الذين لم يشهدوا ماذا بدلا وأربعا على السائر الناس، ولذا اختلف العلماء في عدد التكبير، وقد أجاد ابن المنذر وأجاد ابن حزم في سياق خلاف العلماء سياقا جيدا على أقوال كثيرة من أشهرها أنه يكبر ثلاثا أنه يكبر ثلاثة، وهو قول ابن عباس، قول ابن عباس وأنس وجابر بن الزيد، وقال ابن سيرين إنما تكبير ثلاثا فزاد واحدة، الثاني يكبر اربعه يكبر وهذا قول أكثر أهل العلم كما هو قول الجماهير رحمهم الله وقد حكى ذلك النوية أنه قول الجماهير ومن من قال بهذا القول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن أبي أوفى وابن عمر والبراء بن عازب وابو هريرة بل نقل الاتفاق على ذلك بن عبد البر رحمه الله واستدلوا بما أخرجه ماذا عبد الرزاق بسنده أنه قال عن أبي وائل قال كانوا يكبرون في زمن النبي كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً وخمساً وأربعاً حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبره كل رجل منهم بما رأى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة ماذا؟ كصلاة الظهر يعني أن عمر كان يراهم يكبرون كم؟ سبعا وستا وخمسا وأربعا فجمعهم عمر ورأى أن الغالب من فعل النبي أنه كان يكبر أربعا فجمعهم على أربع تكبيرات وهذا الحديث عند ابن أبي شيبة قال ابن حجر اسناده صحيح وعيد الحديث لأنه مهم كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم جمع الصحابة فأخبره كل رجل, رجل منهم بما رأى يعني بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة يعني صلاة الظهر يعني أن طول الصلاة كصلاة ماذا الظهر قال ابن حجر اسناده حسن. قال ابن عبد البر انظروا ماذا يقول ابن عبد البر اتفق الفقهاء اتفق الفقهاء من أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الأحادي الثقات وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه وقد فند ابن حجر هذا القول ورد على من؟ على ابن عبد البر وقال أجمع على أنه لو كبر خمسا ماذا؟ لم تبطل صلاته إن كان ناسيا وكذا إن كان عامدا على الصحيح لا. هذا القول الثاني. القول الثالث جواز الزيادة على الأربع لأنه أمر ثبت ماذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكبر ماذا خمسا كما حكاه من زيد بن أرقم وكما حكاه من ماذا حذيفة جيد أنه يكبر جواز زيادة على أربع لأنه أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعض أصحابه بمحضر من الصحابة فلم ينكر والراجح ما ذهب إليه أحمد في جواز زيادة على أربع بل روي على أحمد أنه يكبر مع الإمام إلى سبع إذا كبر الإمام ست أو سبع كبر معه المصلي قال ابن قدامة الأفضل أن ألا يزيد على اربع لأن فيه خروج من الخلاف ولذا لو كبر خمسه أو ستة ماذا؟ صح لكن الحنابل يرون من باب الخروج على الخلاف أن يزيد على أربع إذن فيجوز ماذا؟ الزيادة على اربع فلو رأى أن يزيد مثلا كعلى إمام من أئمة المسلمين أو عالم من العلماء الكبار فيزيد عليه فيكبر خمس تكبيرات أو ست صح ذلك على أن لا يزاد عن كم عن سبع تكبيرات وما ورد عن عمر كيف الجواب عليه الجواب لا يؤدوا إجماعا لأن هذا من باب تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة وأن هذا ماذا اجتهاد من عمر فكيف يترك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل ماذا أصحابه من بعده وأعمل الخلفاء كذلك فعل عمر وفعل علي رضي الله عنه وارضاه فيقال ماذا أنه ماذا فعل أبي بكر فعل علي فيقال أنه ليس ذلك إجماع ليس إجماع المسألة الثانية في الباب هل يرفع يديه في التكبير في تكبير الجنازة هل يرفع يديه قال ابن المنذر أجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير في الجنازة هذا إجماع أول تكبير في الجنازة يرفع يديه طيب التكبيرات الثلاث الباقيه وقع الخلاف فيها. الاحاديث ليس فيها إشارة حديث الباب ليس فيها إشارة إلى رفع اليدين في التكبير ولذا اختلف العلماء فيها. فاختلفوا في سائر التكبيرات فذهب الشافعي وأحمد وداود وهو فعل عمر رضي الله عنه وقال به عطاء وعمر بن عبد العزيز والزهري والسالم وهو قول أوزاعي وإسحاق أنه ماذا؟ وقول لمالك أنه يرفع يديه في سائل التكبيرات الجنازة واختاره النووي وابن المنذر وابن قدامه ما دليلهم دليلهم ما روى عن عمر وما روى عن ابن عمر موقوفا انهم كانوا يرفعون ايديهم في تكبيره ماذا في تكبيرات الجنازه والأثر صحيح وهو قول صحابي لا يعلم له ماذا لا يعلم له مخالف القول الثاني قول ابي حنيفه رحمه الله ورحمه جميع علماء المسلمين والثوري وهو قول ثاني لمالك والمشهور في مذهب المالكي انه لا يرفع يديه واختار هذا القول ابن حزم والشوكاني واستدلوا بماذا بعدم ورود الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا الاحتجاج باي شيء بفعل الصحابة وهذا من منهج من الشوكاني لا يحتاج بفعل ماذا الصحابة دائما وإذا فالصحيح ماذا الصحيح أنه ماذا يرفع يديه لورود هذا الفعل عن ابن عمر وآبي عمر رضي الله كيف الجواب عن قولهم أنه لم يرد نقول لم يذكر الصحابة لأنه قد يكون معلوم قد يكون معلوم كما ترفع في الصلاة ترفع في سائر الصلاوات طيب المسألة الثالثة من فاتته بعض تكبيرات الجنازة كيف يقضيها؟ هل يشرع له القضاء اولا نعم من فاتته بعض تكبيرات الجنازة يشرع له القضاء والقضاء يكون على طريقتين الأول أن يدخل مع الإمام فيما أدركه فيه معتبرا ذلك أول صلاته وما يقضيه بعد سلام إمامه هو ماذا؟ هو آخر صلاته فلو دخل مع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فماذا فقضوا فإذا دخل معه في الصلاة على النبي ماذا يصلي معه على النبي ولا لا ثم يدعو ثم بعد السلام يقرأ الفاتحة ثم يسلم طبعا لا يسلم مع الإمام إنما يسلم بعد ان يقضي ماذا الفاتحة والتكبير هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن يدخل مع الإمام فيما هو فيه فإن أدركه في الثانية ماذا مثلا يقرأ ماذا ما فاته فيجعلها مثله هي الأولى مثلا فلو أدركه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ الفاتحة ثم في دعاء الإمام هو ماذا يصلي على النبي ثم يكبر ثم يدعو مالك رحمه الله سئل مثل هذا السؤال من فاتته فأجاب بجواب الفقيه فقال إن خشي رفع الجنازة ماذا؟ كبر مع الإمام أو ماذا؟ اردف تكبيره يعني كيف؟ فاتته التكبيره الأولى وأدرك التكبيره الثانية فقال يكبر مع الإمام تكبيرتين عن التكبيره الأولى والتكبيره الثاني ويقرأ الفاتحة ويصلي على النبي خشية ماذا؟ أن الدعاء سيكون ماذا؟ بعد انتهاء الصلاة والجنازة ترفع فإن لم يخش رفع الجنازة قضاه بعد ماذا؟ بعد السلام نعم الباب الذي يلينا نعم بعد التكبير الرابعة بعد أن يصلي سؤال جيد كيف يكون موطن أو موضع التكبيرات الزائدة يكبر الرابعة ويدعو الثالثة ويدعو الرابعة ويكبر شاء شادع أو صلى ثم يكبر الخامسة ثم يكبر الثالثة ثم السابعة ثم يسلم نعم. قال رحمه الله باب. ولا شك أن القول بجواز الزيادة هو الصحيح لأن النبي كان ماذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه في صلى الله عليه وسلم فيها عن ابن عباس إن أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال تعلم أنه من السنة.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 سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده وعن فضالة ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب رواه البخاري في تاريخه باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية القراءة في صلاة ماذا؟ الميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وذكر حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلم أنه من السنة رواه البخاري وابو داود والترمذي والصححة الترمذي والنسائي وقال فيه النسائي في روايته فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يعني مفاتحة الكتاب وجهر فلما فرغ قال سنة وحق ولفظ الترمذي انه من السنه او من تمام السنه انهم هي السنه او من هذا او من تمام السنه هذا لفظ الترمذي اخرج البخاري في باب قراءه الفاتحه فاتحه الكتاب على الجنازه باب قراءه فاتحه الكتاب على الجنازه والحديث الاخر حديث وفي لفظ للحاكم فجهر بالحمد يعني بالفاتحه فجهر بالحمد يعني الفاتحه وعن ابي همامه ابن سهل بمن ابن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة يعني بعد ماذا التكبيرة الثالثة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ينفي ماذا أن يقرأ بصورة أخرى ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده وأخرجه الطحاوي وإسناده ثقات قال ابن حجر ورجاله ثقات قال ابن حجر إسناده صحيح إذن حديث الباب دليل على ما ذهب إليه دليل على مسائل أولا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من وجوب قراءة الفاتحة في ماذا في الصلاة على الجنازة وجوبا بعد التكبير وهو قول بعد التكبيرة الأولى وهو قول جماعة من الصحابة قول ابن عباس كما قال إنه من السنة وابن مسعود والحسن بن علي وقول جماعة من التابعين وقول بعض فقهاء مكة والمدينة ومعنى قول ابن عباس إنه من السنة ليس السنة المراد المستحب أو المونوب إنما هو المراد الشرع الثابت الشرع الثابت والطريقة الحسنة والمتبعة لأنه بمعنى المندوب. وقال أبو حنيفة ومالك ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا صلاة على النبي إنما هو الدعاء لأن هي مقصود ماذا هي مقصود صلاة الجنازة أن يدعى للميت. وقال مالك قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا يعني في ماذا عند أهل المدينة بحال ليس معمولا به بحال وإنما يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى فيحمد الله ويثنى عليه ثم ماذا ثم يدعو للميت وروي عدم القراءة عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وفضالة ابن عبيد وابن سيرين وابن المسيب وجماعة من التابعين وهو قول الثوري ولا شك أن قول ابن عباس إنه لما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال ماذا لتعلموا أنه من السنة قرأ بفاتحة وماذا وأسمعهم قراءته فلأجل أن لا يلتبس عليهم قال إن ماذا قراته ماذا من السنة بل في الروايه الأخرى قرأ بفاتحة الكتاب وسوره وجهر وإنما الجهر لأجل ماذا لا يفستفد من الجهر أنه يستحب الجهر إنما جهر لأجل أن يعلم الناس أنها سنة ولذا قال فلما فرغ قال سنة وحق ولفظ الترمذي إنه من السنة أو من تمام ماذا أو من تمام السنة أو من تمام السنة ما سبب الخلاف في هذه المسألة ما سبب الخلاف سبب الخلاف كما ذكر ابن رشد معارضة العمل للأثر معارضة العمل للأثر جيد عمل أهل المدينة لأثر من؟ للأثر الوارد عن الصحابة والسبب الثاني هل يتناول اسم صلاة الجنازة اسم ماذا؟ الصلاة يعني هل صلاه الجنازة صلاة؟ فيشرعوا فيها القراءة ويشرعوا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل أي مسألة مرت معنا مسلا مثلها، أحسنت مثل سجدة التلاوة، تذكرون الخلاف فيها، هل يطهر لها، هل يكبر، هل يستقبل القبلة، هل يسلم؟ قلنا أنه لا ماذا؟ قولين من عمر من قال يفعل ذلك ومنه من قال لا يفعل؟ والسبب الخلاف أنه هل صلاة سجود التلاوة وسجود الشكر؟ هل هو صلاة؟ فإن كان صلاة، شري عليها ستر العورة وشري عليها الطهارة واستقبال القبلة وماذا؟ والتكبير والتسليم وإن لم يكن صلاة لم يشرع له شيء من ذلك كذلك صلاة الجنازة والصحيح أنها ماذا أنها صلاة فقال النبي قوموا فصلوا على صاحبكم فهي صلاة يشرع فيها القراءة والصلاة على النبي والدعاء إذن الصواب أنه ماذا أنه يجب قراءة الفاتحة والصلاة على النبي وسلم ومقصود الصلاة وهو الدعاء لم يذكر الإمام بالتفصيل صفة الجنازة وإنما أشار إليها بالتبويب ذكر باب ماذا؟ باب في التكبير وباب في القراءة وصلت عن النبي فكان المحى لكن نقولها بايجاز جيد فإنه وجوباً يقرأ الفاتحة يكبر ثم يقرأ الفاتحة والتكبيرة الأولى باتفاق أنه ماذا؟ يرفع يديه فيها يرفع يديه فيها ثم يقرأ الفاتحة سرا أنه يقرأ الفاتح سرا ومن قال بالجهر حمل فعل الصحابة على الجهر وإنما كان فعل الصحابة لأجل التعليم لأجل التعليم ثم يكبر الثانية هل يرفع يديه فيها أو لا يرفع على الخلاف الذي ذكرناه ثم بعد التكبير الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية وهي التي مرت معنا في الصلاة ما في التشهد الأخير اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وهو قول الجماهير لحديث امامه ابن السهل بن أبي حنيف وهو ركن عند الحنابل والشافعية الصلاة على النبي وقراءة الفاتحة ركن عند الحنابل الشافعيه وأما الحنفية والملكية فيرونها سنة ثم بعد ذلك ماذا يكبر ويدعو ماذا يدعو للميت ثم يكبر ويسلم ثم يكبر ويسلم كبر الثالثة ثم يدعو الميت وسيأتي حديث بهريرة إذا صليتم على الميت فأخلصه له الدعاء سيأتي وسيأتي في الباب القادم إن شاء الله بعد قليل باب الدعاء للميت وما ورد فيه من الدعاء كل هذا سيأتي يكبر الرابعة ويقف قليلا لا يدعو بشيء وقيل يدعو بدعاء فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهذا ورد عن بعض السلف ثم بعد التكبيره الرابعة والسلام هل يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتي الجنازة الصواب أنه يشرع التسليم الواحده أو يشرع التسليمتي وأن الأمر في ذلك ماذا متنوع والدليل للتسليم الواحدة ما جاء عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة والحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وحسنه الحاكم وصححه الشيخ الألباني وعله أحمد رحمه الله وقول بالتسليم الواحدة على يمينه هو قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء ونسبه النووي لأكثر الفقهاء وهو مروي عن عمر وعلي بنبي طالب وابن عمر وابن عباس وابي هريره وقيل كما ذكرنا يسلم تسليمتين واختاره أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله أنه يسلم تسليمتين واختاره المزني وانتصر له كما تعلمون الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه الجناز الجنائز وهو كتاب نافع كثير مفيد في باب وأحكام الجنائز وذكر استدلاله بحديث ابن مسعود أن ابن مسعود يقول ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة ماذا مثل التسليم في الصلاة كم التسليم في الصلاة تسليمتين فأخذ منه بعض العلماء ماذا أنه يشرع التسليم ماذا تسليمتين وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وقال النووي اسناده جيد وحسنه الألباني وورد عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره إذن فتنو ماذا تعدد الأحاديث يستدل به هذه الحاديث على ماذا على جواز ماذا التسليم في صلاة الميت عن يمينه وعن يساره؟ ما الأكثر ما الأفضل لا شك أنه الاختصار على تسليمه اليمنى لورود ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسألة السابعة هل يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح كما في صلوات الباقية الصواب أنه لا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح قال ابن المنذر لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الاستفتاح في الصلاة على الجنازة وقال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد ان يفتتح الصلاة على الجنازة كما قال بعد ان يفتتح الصلاة على المكتوبة قولا ولا وجدنا ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يستفتح في الجنازة يعني سبحانك اللهم وبحمدك هكذا قال ما سمعت انظر احمد رحمه الله العبر عنده بماذا بما ورد من خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعله كذا لا لا قال ما سمعت يعني في ماذا خبرا عن النبي فالاصل في العبادات ماذا التوقيف وانه يعمل بماذا السمع يعني ماذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استدل ثامنا استدل بعض الفقهاء بحديث ابن عباس في رواية النساء فقرأ بفاتحة الكتاب والسوره على استحباب قراءه سورة بعد الفاتحة على أنه يستحب أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة قال النوي يستحب أن تكون خفيفة, خفيفة مسألة أخيرة في هذا الباب استدل بعض الشافعية وهو مروي عن علي وابن عباس وابي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يخفون التسليم في الرواية ماذا ويخلص الدعاء ولا يقرأ في شيء منهن ثم قال ثم يسلم سرا في نفسه فاستدل به بعض الصحابة وبعض العلماء على أن التسليم يكون سرا هذا قول نعم لكن الأكثر والجمهور يرون ماذا الجهر بالسلام وهو قول ابن عمر وابي هريرة والأوزاع وابو حنيفة وأحمد والشافعي خلافا لبعض الشافعية طيب حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف لما قال في الحديث الطويل هذا في لفظ لعبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة هذا الحديث أو هذا الأثر حسن قول الصحابي انه من السنة ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه له حكم الرفع طيب إذا قال التابع إنه من السنة هل له حكم المرفوع ها؟ يكون مرسل تابعي الأصل أنه ماذا أنه مردود طيب متى يحتج بقول التابع إنه من السنه إذا عضده شيء آخر خلص. صار القوة في الذي عضده إذا كان التابع من صغار التابعين ونقل هذا مثلا عن أحد الصحابة فمثلا 본 جيد لقي من؟ عثمان رضي الله عنه وقيل أنه لقي من؟ عمر قيل أنه لقي عمر فلما يقوم من السنة فله ماذا فله حكم عند بعض العلماء، له حكم الرفع لكن التابعي كالزهري لما يقوم من السنة متأخرة الزهري لذلك لا يرون قول التابعي من السنة من المتأخرين ماذا لا يلعون ليس له حكم الرفع ليس له حكم الرفع طيب إذا قالت تابع التابع من السنة باتفاق أنه ليس له ليس حكم الرافع قال طبعا هذا فيما إذا, إذا لم نجد دليل صريح من السنة فلم نجد إلا قول التابع من السنة واضح لكن لو جدنا عن الصحابة أو النبي فهذا لا شك أنه يقطع به نعم قال رحمه الله باب الدعاء للميت وما ورد فيه عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وابن ماجه وعن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان رواه احمد والترمذي ورواه ابو داود وابن ماجه وزاد اللهم لا تحرمنا اجره ولا وزاد وزاد وزاد, وزاد, وزاد اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده وعن عوف بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وصله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت رواه مسلم والنسائي وعن واثلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا رواه أحمد وابن ماجة بمعناه لا. لا باب الدعاء للميت وما هنا قد لا نقول عقد المؤلف لوضوح لوضوح الباب دائماً لما نقول عقد المؤلف أو ترجم المؤلف لنبين في ماذا؟ اختيار المؤلف وغالب اختيار المؤلف دائماً نؤكد على هذا المسألة هو موافق لماذا؟ اختيار الحنابلة لأن الكتاب أصله استدلال لمذهب الحنابل أنا أحب يعيد هذه القضية دائماً طيب قال باب الدعاء للميت وما ورد فيه وذكر حديث بهريرة قال سمعت الرسول والسلام يقول إذا صليتم على الميت فأخلص له الدعاء رواه ابو داود وابن ماجه والحديث خرجه ابن حبان واخرجه النووي وهو والبيهقي أفواً خرجه ابن حبان والبيهقي وهو حديث صحيح وإن كان فيه ابن إسحاق وهو مدلس إلا أنه قد صرح بماذا بالتحديث كما في رواية ابن حبان فالحديث صحيح الحديث صحيح كما قال إمام رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان وصحاب محبان وكذا البياقي وهو حديث صحيح صحه عيد صحه النووي والالباني نعم اذا صليتم على الميت على الميت هنا لا شك ان الميت المعهود وهو الميت المسلم واضح فيقال لا شك ان صلات العاقل على من على الميت المسلم فاخلصوا له الدعاء فاخلصوا امر هل المراد هل الامر للوجوب او للاستحباب الأمر ماذا ؟ ظاهره الوجوب لكن هنا المراد به الاستحباب. مراد به ماذا ؟ استحباب. فأخلصوا له الدعاء أي دعاء؟ الدعاء الذي في صلاة الميت بدليل إذا صليتم على الميت وهنا يأتي ماذا عظم شأن الدعاء في صلاة الميت. فالحديث دليل على أنه ينبغي في الصلاة على الميت إخلاص الدعاء له لأن الدعاء للميت هو مقصود ماذا هو مقصود هذه العبادة مقصود الصلاة الميت والدعاء سواء كان الميت محسنا أو مسيئا أو ممن ماذا ممن لابس المعاصي جيد فهو أحوج الناس إلى دعاء ماذا المسلمين وإخلاصهم له في ماذا في الدعاء قال الإمام المناوي رحمه الله في شرح الحديث يدعو له بإخلاص وحضور قلب لأن المقصود لأنه المقصود بهذه الصلاة أو لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار للميت وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال يقول ابن القيم رحمه الله ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت لذلك حفظ ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ماذا بالدعاء فأخلصوا له وحفظ عن النبي صيغة صيغ كثيرة من الدعاء ونقل عنه ما لم ينقل عنه من قراءة الفاتحة لم ينقل عن النبي قراءة الفاتحة ولا لا كما مر معنا لكن نقل الدعاء كثير لأنه مقصود الصلاة لأنه مقصود الصلاة والحديث في قول النبي فأخلص له الدعاء يفيدنا من ما هي أشرب عشان بس الحل هو دليل لما ذكر أخونا الشيخ أنه, أنه يشرع مطلق الدعاء مطلق الدعاء الحديث دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص وأنه يشرع مطلق الدعاء لكن الآكد ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذه الأدعية طبعا لا شك أن هذا الحديث دليل على إثبات ماذا الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبير ماذا الثالثة ثم ذكر حديث بهولال قال كان رسول الله إذا صلى الله عليه وسلم إلى صلاة على جنازة أي جنازة يدخل فيها أحسن الذكر والأنثى الكبير والصغير العبد والحر نعم قال اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا لاحظ يدعى لغير الميت وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثى اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام وفي رواية فأحيه على الإيمان وتوفهوا على الإسلام واضح في لفظ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رواه أحمد والترمذي في لفظ لأحمد كذلك والترمذي ذكرته فأحيه على الإيمان وتوفهوا على الإسلام ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد رحمهم الله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ودخرجه أخرجه النساء في عمل اليوم والليلة هذه الزيادة وخرجه الطبراني وابن حبان والبيهقي والحاكم والصحة ووفقه الذبي وصحة ابن الملقين فالزيادة صحيح اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلنا بعده ثم ذكر حديث ابن عوف بن مالك وهو أشهر الأحاديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول في رواية فحفظت من دعائه لاحظوا معي قال فحفظت من دعائه ما معناه أن النبي دعا بأكثر لكن الذي حفظه هو, هو هذا فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله رواية مسلم هنا جيد وهي رواية النساء واغسله بماء وثلج وبرد في رواية مسلم والنسائي الأخرى واغسله بالماء والثلج والبرد وهي أولى بالإرادة لأنها معرفة جيد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب أبيض من الدنس وأبديه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه في إحدى روايات مسلم وأدخله الجنة وقيه من النار ونجيه من النار وكان الأول إيراد هذه الرواية ولا أدري هل الإمام ما طلع على هذه النسخة التي في هذه الزيادة المهمة لأنه أتب بالحديث كاملا إلا أنه ماذا لم يذكر وأدخله الجنة وقيه من النار خيره الجنة وقيه من النار وفي الرواية الكتاب وقيه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا المنيت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت رواه مسلم والنسائي. انظر الأمنية الصحابي ماذا تتمنى الصحابة الموت في مثل هذا الموطن من دعاء النبي فتمنيت أن لو كنت أنا ماذا أن لو كنت أنا الميت تقدم معنا في دعاء الاستفتاح يعني إشارة إلى مثل هذا الحديث تقدم معنا الإشارة إلى مثل هذا الحديث نعم. ثم ذكر حديث وائف في بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحمد اللهم أغفر له ورحمه وانك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود ورواه أحمد وابن حبان وابو داود الطيارسي والطحاوي والبيهقي والحاكم وصحاو الحاكم وحسنه الألباني وأعل بأن فيه الوليد بن مسلم مدلس لكن الوليد بن مسلم وهو مدلس صرح في التحديث بالتحديث في روايه أبي داود في الحديث اتفت في شفاة التدليس فهو حديث يعني أقل ما يقال فيه حسن أو صحيح النبي صلى على رجل من المسلم فسمعته يقول يدل على ماذا أن النبي كان يرفع في صوته في شيء من الدعاء كما كان يرفع صوته في الصلاة لما كان يرفع ماذا في القراءة فكنا نسمعه يقرأ بكذا وكذا نعم. وإلا من أين تعلم الصحابة صفة الأقوال الفعلي الأقوال في الصلاة من رفع النبي في بعض الصلاة نعم يدعو بهذا الدعاء للذكر والأنثى لأنه قال على رجل فرجل هنا ماذا لا مفهوم لها لا مفهوم لها فللذكر والأنثى لاحظوا معنا اللهم إن فلان ابن فلان على مسألة وهي جواز تسمية الميت في الدعاء في صلاة الجنازة لو حضرت جنازة فلان فقلت اللهم اغفر لفلان ابن فلان أو اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك تسميه باسمه جيد في ذمتك وحبلي جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار نعم فهو دليل على جواز أن يسمى باسمه واسم أبيه وكذلك لو كانت إمرأتا أن تسمى باسمها واسم أبيها نعم كذلك ورد من الدعاء مما ورد من الدعاء ما جاء عند أحمد وأبو داود والنسيابي بسناد صحيح عن إبراهيم الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة للميت اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا قريب الحديث ماذا الأول جيد وكذا ما جاء عند الشافعي وبي داود وأحمد عن عبيد ابن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قلنا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته أي وأين عمله بعد عمله جيد فلما بينهما كما بين السماء والأرض لاحظتم الفضل ماذا أن يمدل العمر للإنسان في عمري لعله ماذا أن يستزيد لما يزاد في الإنسان في عمره لعله يستجد بالطعف بركعات بصلوات فلاحظوا النبي ماذا قال قال فأين صلاته بعد صلاته النبي إنما علق أكثر بأعظم شيء وهو الصلاه وفي هذا مشروعية الكثار من النوافل أكثر من النوافل ما استطعت جيد وأين عمله بعد عمله فلما بينهما كما بين السماء والأرض فلا يحتقر العبد ولو ماذا ركعات من الصلاه جيد اذا يشرع أن يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه مثلا بأهله بصاحبه بزوجه واضح نعم إذا كان ماذا مثلا افترضنا أن زوجا توفي وكانت زوجته توفيت قبله فيشرع له ماذا أن يقول اللهم الحقه ماذا بصاحبته مثلا يشرع مثل يشرع مثل هذا نعم طيب أما على الطفل فقد روى البخاري أثرا عن حسن بصري وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجراء واضح هذا خصوص بماذا وأن يدعى له بأن يكون شفيعا ماذا شفيعا لوالدي أن يكون شفيعا لوالدي طيب مسألة أخيرة في الباب هل يجهر بالدعاء أو يسر من العلماء قال يجهر بالدعاء هذا قول لأن الصحابة سمعوها من النبي وحفظوها لديه وقيل يسر وهو قول أكثر وإنما قصد النبي بالجهر ماذا التعليم قال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يسر بالدعاء أن يكون الدعاء ماذا سرا نعم الباب الذي يليه. ولذا الحقيقة مما يذكر هنا أن الإنسان منا لما يحضر الصلاة على الجنازة يشرع له ماذا الإخلاص في الدعاء للميت والابتيال هذه سنة فحتى لو لم يكن ماذا حتى لو لم يكن يعرفه وأن يكون الدعاء بماذا بإخلاص وحضور قلب وخشوع وابتهال وتضرع وهذا من حق المسلم من حق أن تصلي على من حقه ماذا أن تخلص له ماذا في الدعاء وهذه من, من السنة التي هجرها الناس تجد الإنسان صلى على رجل لا يعرفه أو على ميت لا يعرفه لا يحسن له ماذا لا يخسره الدعاء بينما لو كان صلى على ماذا على من يعرفه, يعرفه تجد أنه ماذا يتذرع إليه ويخلص له هل يشرع مسألة أخيرة هل يشرع الدعاء بدعاء واحد أم يشرع بكلها الصواب أنه ماذا أنه يشرع بما بهذه الأدية كلها فلو جمعها في صلاة واحدة لا بس والدليل أن الصحابة سمعوا ماذا سمعوها وقالوا ماذا حفظنا من دعائه فكان النبي دعا بها وبماذا وبغيرها نعم قال رحمه الله, الله. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع عن سمرة قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة وعن أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت اتي بجنازه امراه فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما راى اختلاف قيامه على الرجل المرأة قال يا ابا حمزه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المراه حيث قمت قال نعم رواه احمد وابن ماجه والترمذي وابو داود وفي لفظه فقال العلاء بن زياد يا ابا حمزه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم وأن عمار بن مولى الحارث بن نوفر قال حضرت جنازة, حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وأبو داود وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازة جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وثم الحسن والحسين وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفي جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما ورجلهما حين صلى عليهما رواه سعيد في سننه باب موقف الامام من الرجل كيف يصنع إذا اجتمعت أنواع عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان موقف الإمام ماذا من الرجل والمرأة وإذا اجتمعت الجنائز رجالا ونساء وصبيانا ماذا كيف يرتبها الإمام كيف يرتبها الإمام فذكر حديث سامرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها هي أم كعب هي أم كعب جاء في رواية النسائي صلى على أم كعب في نفاسها في لفظ البخاري في بطن يعني بسبب النفاس فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها فقام وسطها رواه الجماعة وأخرجه البخاري باب الصلاة على النفاسة إلى ماتت في نفاسها وأخرجه في باب أين يقوم من المرأة والرجل ولفظه فقام رسول الله ولفظه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها في الصلاة في وسطها ومعنى وسطها هنا في وسط ماذا عند منتصفها عند منتصف جسدها وعن أبي غالب الخياط وهو تابعي رضي الله عنه تابعي رجل صالح انثقه كما ذكره ابن حجر وقال شيخ انثقه قال أو شيخ انثقه صالح قال شهدت أنس ابن مالك صلى على جنازة على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة أبو العلاء من التابعين رأى الأمر قال يا أبا حمزة هكذا هكذا كان رسول الله يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود وفي لفظه فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك لاحظوا يكبر عليها أربعا إثبات ماذا التكبير ويقوم عند رأس الرجل وعجيزه المرأة هذا يفسر ماذا يفسر روالة قبل وسطها فقال نعم هذا الحديث كما قال أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وبداوود وحسنه الترمذي قد أخرجه البيهقي وبداوود الطيالسي واخرجه الطحاوي والبيهقي والصحاح والألباني وهو حديث صحيح حديث صحيح وإن كان البخاري أشار إلى تضعيفه رحمه الله وبداوود سكت عن والمنذري سكت عن وما سكت عنه بداوود سكت عن المنذر عندهم صحيح جيد والحافظ من حجر سكت عنه قال ابن باز اسناده جيد اسناده جيد وهو حجة يقول الشيخ أبي رحمه الله وهو حجة على ماذا قائمة على التفريق وهو حجة قائمة على التفريق بين من بين قيام الإمام على الرجل عند صلاة الجنازة وقيامه من المرأة نعم ثم ذكر حديث طبعا حديث هذا الحديث مروي عن سمرة كذلك قال أبو عيسى حديث وأنس حديث حسن وعن عمار مولى الحارث بن نوفر قال حضرت جنازة صبي ومرأة فقدم الصبي مما يلي القوم يعني مما يلي الإمام ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما هذه مسألة أخرى وفي القوم أبو سعيد وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة فسألت عن ذلك فقالوا السنة هذا إذن قول الصحابة إذا قال السنة فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه وأبو داود وإسناده صحيح وصحى الحافظ بن ثم ذكر حديث عمار ايضا أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأبنها زيد بن عمر بن الخطاب أخرجت جنازتهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله يعني كانه ماذا بين يدي الرجل كانه وسطها جيد وسطه وأصحاب رسول الله يومئذ كثير وثم الحسن والحسير رضوان الله عليهم وفي رواية النسائي والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة وعن الشعبي أن أمك بنت علي وابنها زيد بن عمر توفي جميعا فاخرجت جنازتهما فصلى عليهما أمير المديه فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما رواه سعيد بن منصور في السنة لاحظوا الأول والثاني ماذا تعارضت ولا لا الاثر الاول اثر عمار هذا اثر صحيح أثر صحيح يوافق ما جاء في روايه النسائي وابي داود اما الاثر الثاني عن سعيد بن منصور فهو اثر ضعيف أثر ضعيف نعم مساله الباب موقف الامام من الرجل والمراه في الباب مسالتين مهمه موقف الامام من الرجل والمراه اذا صلى عليهما قالت الطائفة يقوم بحيال ماذا الصدر رجلا كان أو امرأة يقف أي عند صدره هكذا قال أصحاب الرأي طبعا قبل ممكن نقول كيف وقف سواء كان صلات على ميت الرجل أو امرأة أو صبي كيف وقف أجزاء لكن ما الأفضل علماء متفقين على أنه كيف وقف أجزاء صحة صلاته لكن ما الأفضل هو الذي نسق فيه الخلاف جيد قيل يقوم بحيال الصدر رجلاً كان أو امرأة هكذا قال أصحاب الرأي وقال مالك لا فرق بين الرجل والمرأة في موقف الإمام فيقف الإمام في وسط الميت مطلقاً لاحظوا أبو حنيفه ماذا يقول يقف عند صدر الرجل والمرأة ومالك يقول لا فرق لكن أين يقف في وسط الميت جيد فيقف الإمام في وسطه الميت مطلقا وهو راي البخاري كما في تبويبه السابق باب من أين يقوم من المرأة والرجل وكأنه شير إلى ضعف حديث أنس الذي فرق كان البخاري شير إلى ضعف حديث أنس القول الثالث قول أحمد وإسحاق وهو الصحيح مذهب الشافعية وهو قول داود وابن حزم يقف الإمام عند رأس الرجل ويقف على جنازه المرأة عند وسطها كما دل عليه حديث أنس وحديث سامرة وقد ثبت التفريق بين وقوف الإمام إذا صلى على الرجل الميت وعلى المرأة الميتة ثبت في حديث سامرة وحديث أنس التفريق بينهما وحديث أنس دليل على مشروعية القيام عند إدراك ماذا الصلاة على الجنازة وفيه ثبات مشروعية الصلاة على ماذا؟ حديث سامرة إثبات الصلاة على النفساء جيد وإن كانت ماذا؟ من جملة الشهداء فإن النفساء ورد في الحديث أنها من ماذا؟ من الشهداء لأنها تموت بالبطن تموت ماذا؟ بالبطن نعم لكنها ليست كشهيد المعركة قوله نفساء ماذا نسميه عند الوصوليين؟ وصف غير مؤثر غير معتبر. إيش معناه؟ يعني أن النبي لم يصلي عليها لأنها نفيسة. عندما صلى عليها لأنها ميتة. فهو وصف غير مؤثر. وصف غير مؤثر وغير معتبر. نعم. هذه المسألة. إذا الراجح في هذه المسألة في موقف الإمام أنه يقف عندماذا عند رأس الرجل وعندماذا وسط المرأة. طيب إذا اجتمعت الجناز، فكان مثلا ثمة رجل وصبي وامرأة. اولا كيف يرتبهم يرتبهم كما في حديث من عمار وضعت المراه ماذا قدم الصبي مما يلي القوم وضعت المراه وراء ماذا وراءه فاولا يقدم الرجال البالغين ثم ثم ماذا الصبيان ثم النساء فكيف كنت كيف كنت تصور ان تكون الجنازه شكل الجنازه كيف تكون شكل الجنازه هذا هذا لنفترض جيد صبي وهذا بالغ وهذه امراه ترى الان كيف يكون التصور كيف سيكون الشكل على راس الرجل المراه سياتي بالمراه أي المراه يكون ايد وسطها فسيكون هكذا واضح فسيجعل الرجال اولا ثم الصبيان الرجل له حكم الصبي سيصلي عند راسي وستكون المراه ايد وسطها عند راس عند راس الاموات الباقين فيكون الامام هنا كانه كان عند وسط ماذا عند راس الرجل وعند وسط المراه قد يشكل عليكم شيء مره معنا ما هو تذكرون حديث عباس في الباب السابق قال دخل الناس على رسول الله أرسالاً يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخل من النساء ثم قال حتى إذا فرغوا أدخل الصبيان قال الإمام متبسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على الجنائز واضح لكن كيف الجواب عليه لا أن الحديث ضعيف وإن لو كان صحيحا لكان حجة لكن ذكرنا أنه حديث ماذا؟ إسناده ضعيف قلنا رواه ابن ماجه والبيهقي وإسناده ضعيف جيد نعم طيب يبقى ما حجه من قال من العلماء انه يقف يعني قول ما الامام ابو حنيفه رحمه الله انه يقوم بحيال صدر الرجل كانه امراه ما ما حجته اولا فسر الوسط انه الصدر فسروا بهذا جيد فقالوا المراه كالرجل في هذا طيب مالك رحمه الله لما قال يقوم الإمام في وسط الميت مطلقا استدلوا بحديث سمر أنه صلى وسط المرأة ولا وليس عند مالك التفريق بين الرجل والمرأة وحديث الباب لم, لم يبلغ مالك رحمه الله حديث من أبي غالب قال شهدت أنس ابن مالك نعم, نعم الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله باب الصلاة على الجنازة في المسجد عن عائشة أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه هل بقي مسألة معلش تحتاج إلى تنبيه هل الأفضل ان أن تكون الجنازة رأسية جنازة واجتمعت أم تكون هل تنسأل عنه في الحرام كبير أو أفقية لا شك إن الأفضل أن تكون ماذا مما يلي الإمام رأسية واضح ويكون توسيطها من جهة ماذا من جهة من فقد تلاحظ أن صفا ماذا صف الجنائز يكون إلى ماذا؟ إلى الرأس لا إلى الجانبين واضح هذا هو لكن اجتمعت جنائز كثيرة للإمام أن يتوسط جيد الجنائز ويضع الرجال ثم يضع النساء في وسط ماذا؟ في وسط الرجال لاجل أن يكون ان يصلي عند المرأة في ماذا؟ في وسطها نعم وذلك حينما تجتمع الجنائز وللإمام أن يقسم الجنائز ويصليها ماذا؟ أكثر من مرة له ذلك نعم قال رحمه الله باب الصلاة على الجنازة في المسجد عن عائشة أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص وادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه رواه مسلم وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن, بن بيضاء إلا في جوف المسجد رواه الجماعة إلا البخاري وعن عروة قال صلي على أبي صلي على أبي بكر في المسجد وعن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواهما سعيد وروى الثاني مالك باب الصلاة على الجنازة في المسجد أقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد وساق حديث عائشة وهو في مسلم بطوله أن عائشة في رواية أمرت أن يمر أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما أسرع ما نسي الناس ما هذا مما لم يذكره الإمام فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد وفي الرواية الأخرى أنها لما توفي سعد بن أبي وقاس أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه أممات المؤمنين ففعلوا فوقف به على حجارين يصلين عليه أخرج به من باب الجناز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك كيف يصلي على جنازها في المسجد؟ وقالت وقالوا ما كانت المج ما كانت الجنائز يدخلوا بها المساجد أو المسجد فبلغ ذلك عائشة الفقيهة فقالت أنا الفقيهة من عندي، فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به هذا حال الناس الآن عائشة تذكر في الزمن الأول وهو الآن حاصل ما أكثر أو ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به الجاهل يعيب ما لا علم له به ولذلك لا ينبغي التسرع في الأحكام الشرعية والعرفية ابو علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء جيد إلا في جوف المسجد بن بيضاء أو البيضاء في أكثر من رواية. إلا في جوف المسجد وفي رواية والله لقد صلى رسول الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل, سهيل وأخي في الحديث قبل البدء في أحكام الحديث في إشارة إلى فضيلة سعد بن أبي قاس رضي الله عنه سعد بن مالك الصحابي الجليل بن أقاس أحد العشر المبشرين بالجنة خال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور بالمناقب الكثيرة وتذكرون قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان قد أول ما توفي أو أول ما طعن عرض الولايه على من خلافة على من سعد في رواية أنه عرضها على سعد قبل أن يعرضها على من على الستة النفر ثم أبا سعد فعرضها على من على الستة النفر وقد ذكر ابن كثير وغيره في السير أن الصحابة كأنهم كانوا يريدون سعدا عليها يريدون سعدا على الخلافة فتذكرون ما فعل عمر كما في صحيح البخاري أنه جمع الستة ماذا الذين مات رسول الله سلم هو عنهم راض الذين هم من بقية من من بقية العشرة ثم جبرهم بمن بابنه عبد الله بن عمر فكانوا سبعة وإنما كان عبد الله ماذا جبرانا للعدد لأجل ماذا لو تساوت الأصوات رجح من ابن عمر فكان كما في صحيح البخاري فكان اختيار على عثمان فكان الاختيار على عثمان قيل إن عثمان لما حضرت البغات وأحاطوا بداره سأل عن سعد لأجل ماذا أن يوليه الخلافة وعلي رضي الله عنه كان يرى ان سعد اجدر بالخلافه ولا تذكرون انه لما توفي علي وقالت الخلافه الى معاويه وحصل ما حصل بينه وبين من الحسين رضي الله عنه والحسن من الاختلاف جاء بعض ابناء ماذا في صحيح مسلم جاء بعض أبناء بعض سعد بن وقاص الى ابيهم وكان في قصره بالعقيق فقالوا يا أبتة يعني إن الناس يختلفون في الخلافة وإنك لجدير بها يعني أنت أول الناس لم يبق من العشرة إلا هو من والزبير وطلحة فقال وإنك لا بها واضح فقال قولتها المشهوره في الحديث الصحيح قال يا بني إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي والحديث الصحيح مسلم انظر ميزان سعد ميزان سعديسة ميزان الدنيا وإنما علم ابنه هذا الحديث العظيم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الذي قد صفى قلبه من كل غل وحسد وتعلق بالدنيا الخفي الذي هو خفي خامل بين الناس خفي بأعمال الصالحة بعيد عن الظهور بعيد عن البروز بعيد عن كل الدواعي التي نراها في زماننا الآن تسابق الناس على الظهور وعلى إظهار الأعمال وقل يعني من يحرص على إخفاء العمل ولذا من سمت العبد الصالح حرصه على أن يكون العمل خفيا كم نقل لنا أخبار الصحابة في إخفاء العمل الشيء الكثير. لا ينقل لنا إلا يسي شيء يسير من ماذا؟ من قراءتهم واجتهادهم وعبادتهم وصلاتهم. لكن باقي العمل لا نطلع عليه. مع أن الصحابة حرصوا أن ينقلون عن بعضهم. وكان من أكثر الصحابة إخفاء للعمل من؟ أبو بكر. كان يعني كما ذكر بعض من ترجم له أنه كان يحرص على إخفاء أعماله. وإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استعينوا على إنجاح الأعمال أو قضاء الحوائجي بالكتمان والله عز وجل قال إن الذين يخشون ربهم ماذا بالغيب إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال بعض الفسرين ذلك ماذا في ماذا في السر ولذلك سبحان الله أعظم العبادات هي عبادات السر صدقة السر أفضل الصدقة قيام الليل أفضل التطوعات لماذا أنه في السر وقال النبي في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل ماذا انفق نفقه ماذا فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه من شده العمل شبه النبي ان اليد الاخرى لا تعرف ما انفقت اليد ولذلك العبد يحرس على ان يخفي عمله لا يتكلف يبتعد عن مواطن الرياء وعن مواطن الظهور وقد صح عن جماعة من السلف قولهم كم كم قسم الظهور ماذا كم قسم كم قسم حب الظهور من ظهور يعني حب الإنسان يظهر يقسم ماذا يقسم ظهره بمعنى يقسمه في العمل في قبول العمل وكذلك يقسمه بين الناس فليحرص الواحد والذي يريد نجاة نفسه يحرص على إخفاء العمل وإنما يطلع الله عز وجل على هذه السرائر وذلك قال يحب العبد التقي النقي الخفي وهنا التركيز على شيء إخوان التركيز على أعمال القلوب أعظم ما يتعبد به الله عز وجل هو اعمال القلب أعمال الظواهر كلها مطلع. الناس يطلعون عليها لكن تفاوت الناس في أعمال القلب وذلك قال, الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد عن الرجل الذي ماذا رمي في جلد في الخمر فقال الصحابة ما أكثر ما يجلد في الخمر ماذا قال النبي قال لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله المحبة هنا عمل قلبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم في رواية وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولذا قال في الحديث العظيم ألا وإن في القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح زائر الجسد ولذلك من أعمال أهل الصلاح والولاية والخير عنايتهم بسلامة القلوب وصلاح القلوب ولذلك على العلماء من قديم الدهر في التصنيف ماذا في هذا الأبواب صنف أبو نعيم أصفاني حلية الأولياء في الأولياء ما هي حلية الأولياء ركزوا فيها على ماذا على مثل هذه الأعمال أعمال القلوب وصنف الطبراني الدعاء كذلك صنف النساء الدعاء صنفوا ماذا دم الرياء صنفوا خطر العجب وخطر العجب صنف الغزالي في حياء علوم الدين واقتصره ابن الجوزي واقتصره المقدسي في كتابه مختصر من القاصدين الجميل كتاب نقحه عما كان في إرواق كل هذا تركيز على أعمال القلوب جاء شيخ الإسلام وختم بكتابه ماذا العبودية العبودية أعظم ما تكون أن تكون عبودية ماذا القلب ثم تليها عبودية ماذا اللسان والجوالح ولذا معتقده للسنة ماذا أن الإيمان ماذا اعتقاد الجنان وماذا وقول اللسان وعمل الأركان لكنه أول ما يكون ماذا في القلب وإنما يتفاوت الناس بماذا بماذا بما يكون في ماذا في صدورهم وقلوبهم فليحرس العبد حرص على نجاة نفسه فليحرس إخواني على ماذا على الاكثار من أعمال السر وعبادات السر وليجتهد كما قال النبي أن يكون له خبيئة من العمل صح عن النبي السلام فيما صحه الشيخ الباني من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من العمل يعني شيء خفي فليكون نعم باب الصلاة الجنازة في المسجد نعم عقد المؤلف كما ذكرت هذا الحديث لبيان ماذا مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد وذكر حديث عائشة وفي رواية ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد رواه الجماعة وفي لفظ المسلم ما أسرع ما نسي الناس وعن عروة قال صل صلي على أبي بكر في المسجد والحديث أخرجه هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق من حديث هشام بن عروة قال رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال ما يصنع هؤلاء ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد وعن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواه مسعيد منصور وروى الثاني مالك والأثر صحيح كذلك هو عند عبد الرزاق في صحيح فصح أنه صلي على بكر في المسجد وصلي على عمر في المسجد رضي الله عنهما مسألة الباب دلت الأحاديث والآثار على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراها وهذا قول جمهور العلماء فهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال ابن عبد البر وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأحادي العدول وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم وهي السنة المعمول بها في الخليفتين يعني من أبو بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أبي بكر وصلى سهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب ورويت كراهة ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح ما زال الكلام للماء ابن عبد البر ولا تثبت وعن بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك ورواه عن مالك وقد روي عنه جواز ذلك في رواية من رواية أهل المدينة وغيرهم وقال في المعتكف انظر كيف استنباط ابن عبد البر لا يخرج إلى جنازة فإن اتصلت به الصفوف في المسجد فلا يصلي عليه فأخذوا منه ماذا أن مالك لا يرى جواز الصلاة في المسجد واضح فلا يصلي عليها مع الناس وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصلى على الميت هذا القول الثاني هو لا يصلى على الميت في المسجد لما روي عن أبي هريرة قال قال رسولا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له رواه أبو داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وهو حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوائمة جيد وهو حديث ضعيف حديث ضعيف قال النووي يجيب على هذا الحديث وأجاب عنه يعني الجمهور بأجوبة أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به لضعفه الثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه لاحظت الفرق فلا شيء عليه والرواية التي يستدل بها الحنفية فلا شيء له فلا حجة لهم يقول انه فلا حجة لهم اذن إذن الصواب ماذا يوازك الصلاة على الجنازة ماذا في المسجد ايما أفضل أن يصلي عليه في المسجد أو في المصلى لا شك الأفضل أن يصلي عليه في المصلى ما الدليل النجاشي. فخرج النبي بهم إلى المصلى فصلى حديث النجاشي فصلى وكبر أربعا واضح فإن دعت الحاجة أن يصلي في المسجد جاز ماذا أن يصلي في المسجد نعم باب الذي يلينا. قال رحمه الله أبواب حمل الجنازة والسير بها عن ابن مسعود قال من يتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إنشاء فليتطوع وإن شاء فليدع رواه ابن ماجه. قال رحمه الله باب الإسراع بها من غير رمل من غير رمل. عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازه فإن كانت صالحة قربتموها قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم رواه الجماعة وعن أبي موسى قال مرت وعن أبي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه تم خض تم مخض الزق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد رواه أحمد وعن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإننا لنكاد نرمل بالجنازة رملا رواه أحمد والنسائي وعن محمود بن لبيد وعن محمود بن لبيد بن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ أخرجه البخاري في تاريخه بأبواب حمل الجنازة والسيل بها أقده المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبيه مشروعية حمل الجنازة والسير بها والسراع بها وأحكام المشي أمام الجنازة وبيان أن أن من اتبع جنازة لا يجلس حتى توضع مشروعية القيام حين رؤية الجنازة. أولاً حمل الجنازة ما حكمه فرض كفاية كغ ماذا كغسلها وتكفينها والصلاة عليها فكذلك حملها فرض كفاية. إن لم يحملها أحد ماذا أثم ماذا أثم كل من قدر على حملها نعم والسير بها جيد قال الباب الأول عن ابن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع رواه ابن ماجه وهذا لفظ ابن ماجه وله شاهد من حديث أبي داود من تمام أجر الجنازة أن يشيعها مع أهله تحمل بأركانها الأربع وأن يحتوى, ف وأن يحتوى أو يحثى في القبر قال ابن الملقل إسناده جيد حديث بن ماجه أخرجه البيهقي حديث بن مسعود أخرجه بن ماجه والبيهقي والطيالسي وابن أبي شيبه والطبراني وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وعلى الخلاف التي مر معناك أكثر من مرة هل سمع أبو عبيدة بن عبد الله مسعود من أبيهم لم يستوعف منهم من قال أنه لم لم يسمع لكن الحديث ماذا حسن بشاهده الذي ذكرناه عن أبي الدرداء جيد أنه من تمام أجر الجنازة أن يشيعها مع له هذا اولا ثانيا أن تحمل بأركانها الأربع أن يحثوا التراب في القبر نعم الحديث قال منقذ من سناده جيد نعم هذا حديث مسعود دليل على مسائل اولا مشروعية حمل الميت مشروعيه حمل الميت <تصفيق> وتماذا مشروعية تباع الجنازة مشروعية تباع الجنازة. فيه بيان ماذا؟ استحباب التربيع استحباب التربيع والتربيع أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع من جوانب السريري الأربع وهو وهو وهي أوضح في حديث من؟ في حديث بالدرداء الشاهد الذي ذكرنا قال من تمام أجل الجنازة أن يشيعها معه وأن تحمل باركانها الأربع جيد مثل قول بجوانب السريري كلها فهو دليل على مشروعية ماذا؟ التربية وهو الأخذ بجوانب السرير الأربع ومذهب الجمهور من الحنفية وهو قول للشافعية وهو اختيار احمد أن التربيع سنة أن التربيع سنة كيف يكون التربية؟ انتبهوا معي التربيع يكون ماذا؟ أن يأخذ بجميع جوانب السرير الأربع يمر عليه صفته عند الحنابلة أن يضع قائمة, قائمة السرير اليسرى قائمة السرير, على السرير قائمة السرير اليسرى جيد يضعها ماذا على كتفه اليمنى هذا أول ما يبدأ يأتي هذه الجنازة فيأتي إلى الطرف الأيسر الأمامي من الجنازة جيد الجانب الأيسر فيضعه على ماذا على كتفه الأيمن جيد من عند رأس نعيم متظابط من عند رأس الميت نتخيل رأس الميت هنا جيد وهذه الجنازة هنا رأس الميت كيف يبدأ أول زاوية يبدأ ماذا أن يضع الطرف الأيسر على كتفه اليمنى على كتفه اليمنى أو الأيمن جيد، ثم يضع ماذا بعد ذلك أين ينتقل جيد، ثم يضع القا... ماذا القائمة اليسرى جيد من عند رجل الميت على هذه رجل الميت الآن القائمه اليسرى من عند رجل الميت يضع على كتفه ماذا المذا الأيمن ثم ينتقل إلى الجانبين بنفس الطريقه بنفس ماذا الطريقة هذا مذهب الحنابلة <تصفيق> هذا من السنة ما الحكمة من هذا التربيع ماذا اعانه أهل الميت فإنه قد يثقل بأهل الميت حمل الجنازة التي على السرير لكن مشروعية يحمل الإنسان من الأربع الجهات سيجعل ذلك ماذا لا ينصرف حتى تمشي الجنازة ماذا شيئا هذا مذهب الجمهور يست... سن التربيه ذهب بعض العلماء الى انه يستحب الحمل من وسط ما السرير من وسط ماذا السرير طبعا الحنابليه يقولوا لها مفصله بعد ان انتهي من هذه ينتهي من هذا ويجعلها على كتفه الايسر الجهتين اليمنى يجعلها على كتفه الايسر طيب قد يسال سائل منكم الان بدا بالجهه اليسرى وضع على كتف الايمن من راس الميت ثم ياتي الى الجهه اليسرى من رجل الميت ويضعها على كتف الايمن كيف ينتقل ينتقل الى الجهه اليسرى ماذا من رجلي الميت ثم ينتقل إلى الجهة اليمنى، اليسرى من ماذا من جهة رأس الميت؟ هذا هو التربية، هذا هو التربية. وروي الحمل بين العمودي يعني عند على السرير عن بعض الصحابة والتابعين واختاروا الشافعية وقال مالك ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء لكن لا شك أن من يصحح حديث ابن مسعود ويصحح حديث بالدرداء وهم يقولون إنه ماذا؟ من السنة أن الأفضل التربيع بشرط أن لا يكون في التربيع ماذا إذاء لأهل الميت فبعض الناس يحرص على التربيع لكن قد يكون في إذاء لأهل الميت أول ما يحمل الجنازهم هم أهل الميت هو وسي الميت وأهله نعم الباب الذي يلينا قرأناه باب الإسرائي بها من غير رمج. نختم بهذا الباب عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب الإسرائي بالجنازة بعد أن تحمل من غير ماذا؟ رمل والرمل هو ماذا؟ مسارعه المشي مع مقاربة الخطى وهو الرمل الذي ماذا؟ في الحج الرمل الذي في الحج هو ماذا؟ أن ماذا؟ يقارب الخطى مع مسارعه المشي وذكر حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإنها إن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم رواه الجماعة في لفظ البخاري ان تكوا صالحة فخيرا تقدمونها وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم والحديث خرجه البخاري في باب السرعة بالجنائز سؤالي ايما أولا لفظ الذي اختاره المصنف أو اللفظ الذي ذكرت لكم من رواية البخاري طبعا كلها من رواية البخاري لعل اللفظ الذي اختاره المصنف أدق لانه قال فان كانت صالحه قربتموها لا لفظ قربتموها الى الخير نحن نتكلم عن انتكوا صالحه فان كانت صالحه موها الى الخير لانه قال في روايه البخاري انتكوا صالحه بخير تقدمونها اليه وانا بخير لكن ماذا قال في روايه الاب قربتموها الى الخير والتعريف اولى التنكير نعم ثم ذكر حديث ابي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه تمخض مخض ماذا زقي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم القصد رواه احمد والحديث في المسند وخرجه ابن ماجه والطحاوي والبيهق والبغوي والبيهق وضعفه ابن حجر وهو كما قال حديثه ضعيف ما معنى تمخض مخض زقي قد يقال بكسر تشديد الزاء وكسرها قد يقال بالفتح وهو ماذا فسر عندكم ايه أي تحركها حركها تحركا سريعا وهو الوعاء وهو الزقاق أو الوعاء أو ماذا الآلية جيد تشبيه جيد كأنه إشار إلى ماذا إلى السرعة عليكم ماذا قال لهم النبي عليكم القصد لكن الحديث ضعيف فهو دليل لمن لمن يرى عدم الرمل وأنه لا يرمل بالجنازة ثم ذكر حديث أبي بكر بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا رواه أحمد والنسائي وقرجه بداود والبزار والطحاوي والحاكم وقال الحاكم صحيح وافقه الذهبي وصحى الحديث النووي وابن حجر والحديث الصحيح لاحظوا لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا هو دليل لمن؟ لمن قال مشروعية الرمل الإسراع إلى حد الرمل الحديث الأخير في الباب عن محمود بن لبيد بن عام قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعتني نعالنا يوم ما تسعد بن معاذ أخرجه البخاري في تاريخه وسنده حسن في تاريخ الكبير وسنده حسن نعم البخاري إذا في غير الصحيح لا بد أن نبين حكمه هل هو حسن أو صحيح أو ضعيف نعم طيب هذا الباب فيه مسائل أولا قبل المسائل أسجع بالجنازة قيل أي أسرع بحملها إلى قبلها هذا معنى وقيل أحسنت أسرع بتجهيزها قيل أسرع بتجهيزها فهو عم من الأول أيهما عم؟ التجهيز يدخل فيه أي ماذا؟ التغسيل والتكفين والصلاة والحمل واضح؟ قال القرطبي والأول أظهر أي أول في حملها إلى قبلها قال النووي الثاني باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه على رقابكم فالمراد بها الاسراع في اي الاسراع بها في حملها والمشي بها اسرعوا بالجنازه الجنازه المسلمه فان كانت صالحه اي هذه الجثه المحموله كانت صالحه قربتموها الى الخير وان كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم رواه الجماعه في لفظ النسائي إذا وضع الرجل الصالح على سريره، قال قدموني قدموني. وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره، قال يا ويلي أين تذهبون بيسال الله يختلونا وياكم بخاتمة الإحسان. في الباب مسائل اولا الأمر في قول النبي أسرع بالجنازة. الجمهور على أن الأمر بالإسراع للاستحباب وذهب بن حزم إلى أنه للوجوب والصحيح أنه الاستحباب. الثاني الحديث دليل على مشروعية المبادرة إلى دفن الميت والإسراء كذلك في ماذا تجهيزه وغسله وحمله وقد يدل له ما رواه الطبراني عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبري قال ابن حجر حسن وحسن مر معنا حديث نهي النبي عن تحب جيفه المسلم لكنه حديث ضعيف كما ذكرنا في رواية أبي المساله الثالثه ما المراد بالاسراء ما المراد بالاسراء قال ابن قدامه رحمه الله لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استراء بالجنازه هذا لا خلاف فيه وبه ورد النص واختلفوا في الاسراء المستحب اذا يرجح أن المراد هو وماذا او ان الامر في اسراء مستحب فمذهب الحنابلة والشافعية المستحب اسراء لا يخرج عن الشيء المعتاد عن السير المعتاد أو عن المشي المعتاد دون الخبب يعني الخبب الذي هو الرمل كما في الحجاء كان يخب خبا يعني يرمل إلا أن يخاف تغير الميت كانت تكون الشمس سديدة أو حارة فلو لم يسرع به تفسدت مثلا جثته وقال أصحاب الرأي في بعض كتب الحنفية يخب ويرمل يعني بإيش يسرع بها سيرا ماذا كثيرا مع مقاربه الخطا واستدلوا بحديث ابي بكر اننا لنكاد ماذا نرمل رملا والحديث صحيح وكذلك حديث مساله حتى تقطعتني عالنا لكن يقال في هذا الصحيح ما ذهب اليه الجمهور ان الاسراع دون المشي المعتاد أن يسرع بها لكن إسرع ماذا دون المشي المعتاد ويراعى في ذلك جيد أن لا يكون إسرعا شديدا يؤذي من يؤذي حملت من يحملون الجنازة أو يؤذي قبل ذلك الجنازة قد لا قدرت تفضيل سقوطها أو تعثر أهلها أو ان يؤذى بذلك المشيعين ما يلحقون الناس واضح وإنما يكون إسرعا ماذا يتحقق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الاسراء بالجنازة دون ماذا أن تحصل منه ماذا مفاسد هذا المراد بالاسراء في الحديث نعم حديث عليكم القصد حديث ماذا حديث ضيف نعم. نقف هنا لكن تست يعني تشعر من الحديث حرص الصحابة على ماذا على اتباع الجنائز فإنه قال حتى تقطعت نعالنا والآخر يقول وإنا لنكاد نرمل ويبقى حديث النبي أسعوا بالجنازة نعم صلى الله يختم لنا وياكم بخاتمة الإحسان ونجعل اجتماعنا اجتماع مرحوم جعل تفرقا بنا بعده تفرقا مأسومة اللهم اغفر لنا وارحمنا يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال وإكرام يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أن تعلم به منا <التقون> اللهم اصلح قلوبنا <T2> اللهم أصلح قلوبنا, الله اللهم, قلوبنا اللهم أصلح مضغة قلوبنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء اللهم اجعلنا مما يخافك ويتقيك هذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم اللهم مرزق قلوبنا نقاءا وسلاما للمسلمين اللهم مرزق قلوبنا نقاءا وسلاما وسلما للمسلمين يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الأتقياء الأنقياء الأخفياء يا هذا الجلال ولكرام اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله احتمال الله احفظكم ما هو الأسبوع القادم الذي يليه أو الذي يليه نأخذ اللقاء المكثف اللقاء المكثف سيكون إن شاء الله الاربعاء كالعادة درسنا بعد العشاء والخميس نبدأ الساعة خمس لقاء قبل المغرب ساعة الأربع ولقاء بعد المغرب إلى الإشاء. ولقاء بعد العشاء ثم الجمعة كذلك نأخذ لقاء من الساعة خمس والمغرب والإنشاء والهدف أن نقطع الكتاب أنا أكد لكم السبوع القادم هل موعد السبوع الذي يلي أو الذي يلي. إن شاء الله يعني لقاء مكثف نقد نقطع فيه ما يقارب خمس دروس إن شاء الله يعني فيكون اختصار ثم سنتوقف بعد اللقاء المكثف السبوع إن شاء الله بإذن الله اللهم صلي وسلم الرسول.